بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْلَا أَمِينَ إِذْكَ آيَاتُ الْكُتَابِ or أولئك لهم عذاب مهين وإذا تسلى آياتنا وعلا مستكدرا فأن لم يسمعها بسروا بعذاب أليس إن الذين آمنوا وعملوا خالقات لهم جنات معين في بغير عمد ترونها وألقى في الأرض الواسية أن تنبذ بكم وبس من كل جافة وأنزلنا من السماء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ننجوني. بل وَذَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وإن قال نقمان لذني وهو يعلم وامنن على رزمه واختصاصه في عامين اشكر لي والوالدين الي Tell' به علم فلا fallait وصاحبهما في الدنيا main quan vi من med en ثم mẹ مرجعكم كُنْتُمْ بما كنتم la من خرزن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لقيف خبير من الصلاة والمرج المحروف وانهى عن المنكر واصدر على ما إن ذلك من عزم الأبور ولا إذ للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل محسن فقوم وقفد في مشيك وغبض إن أنجر الأفوات لصوت حميد ألم تر أن الله لكم ما في السماوات وما في الأرض وأجل وَهُوَ الَّذِي كُنَّ فادعوه ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمتت بالغروة المسكى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن كفكم إلينا نرجعهم فننزئهم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أسهم لا يحلبون لله ما يفت والزماعة والأرض إن الله هو الرمي الحبيب ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامه والبهر يمزه من تعدي سبعه أضع من ما إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا تنبؤ. واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويوهج النهار في الليل سخرت والشمس والقمر كل يجري إلى أجل وأن الله تعملون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلس تجريف البحر يُدْنِ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وإلى غسلهم موز تغول لجعاوا الله مخلصين له السود فلما نجاهم إلا وما يَجْعَلُ بآياتنا إلا كل ختار كثير يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحال وما تجري نفس ما تكسب غذاء وما تجري نفس بأي تموت إن الله عليم خبير